بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنطرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله أعلم الجهر وما يخفى ونيسر كل اليسرى فذكر إن فعل الذكر سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقا ويتجنبها الأشقا الذي يصل من النار الكبرى ثم